مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ مُكِبِّينَ عَلَى سُجَدٍ يَبْتَغُونَ فضلا إَِ اللهَّ وَالِذبوانَ سمغُ فيِيذوجِ مِن أَثَرِ السُبود ذَلكَ مَسَلُبُم فيِي التَّوَّى وَمَ سَلُغُم فِي جلِكَذَر أَفَْْجَ شَطَ أَْز فَآزَ رَغُ فَ نَظَّفَ فَسْتَوَى عَلَى سَقْفِهِ وَجَعَلَ الزُّرُونَ عَلَيْهِ ظِلًّا مِنْ كُثْفَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 كم فَقَ قَتٍَّذِي وَبَا تَجَهَروا لَل بالِالقَ وَبَا تَجَعََ لَ بالِالقَوْكَ جَّ بَظِفُ لبَضل أَن تَحَطَ أَمالُ قُم وَأَن تُب إن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 of wow.